حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرينا بهم, وجرين بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاء و ج ا ء ه م ا ل م و ج و ء ه م ا ل م م و ج ن كل ك م ا ن وظنوا أنهم أحيط ب ه م دعوا ا ل ل ه د ع و ا ا ل ل ه م ا ل ي ن ل ا م ي ه 「私の思い出は何でもいいです」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 إ ن م ا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا ك م ا إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض, فاختلط به نبات الأرض من كل ا ل ن ا س و ا ل أ م حتى إ ذ ا أخذت ا ل أ ر ر ض ز خ ف ه ا وزينت وظن أ ه ل ه ا أ ن ه م قادرون وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها, اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا أتاها ف موسوعه ا حصيدا كأن ل م ت غ ن ا ب ل س ك ذ للعلوم ا ل ا ت ل ق و م ي ت ف ك ر و و ن ا ل ل ه يدعو والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من, يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 غير ا ل موسوعه ب ل ي م و ل ا ل ي ن آمين و ا ب ل ه م ي ل ل ا ل و م الاسلاميه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 موعد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا, ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا و َ و ََ ج د ُ و ا مَا ع ه النابلسي حَاضِرًا للعلوم ا ل ْ ن َ ا ل ِ ل ْ م ََ ل ا ئ ِ ك َ ة ه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 بئس للظالمين بدلا